فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ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 اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق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 اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم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 رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه ان للكافرين عذابا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دبره إلا متحرفا لقتال، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى في فقد باء بغضب من الله ومؤوه جهنم.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 الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن الشر الدواء رب عبد الله الصم والبكم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا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 الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خالص واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون أي يتخطفكم الناس فأوكم فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا الله يجعل لَكُمْ الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 اِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُ يُغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنَّهُ عُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ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 وَلَوْ فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النصير عَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ولذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِذْ أَنْتُمْ بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يُريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم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 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ شَرَّ الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون <تصفيق> الذين عاهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون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 لو ان فقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو ان فقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ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 إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ